الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجلحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد للسموات ون للأرض ون الأما بينهما ون الأما شئ من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ما نعت ولا ينفع الذل جد منك الجد اللهم لك الحمد كثير كما تنعم كثيرا أعطيتنا خيرا كثيرا وصرفت عنا شرا كثيرا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كل الذي يقول وخير مما نقول لك الحمد كالذي تقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت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 وَمَتَّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَكُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا بَقِيتَنَا وَجَعَلْنَاهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَجَعَلْنَاهُ آرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَنَا وَلَا تَجْعَلْ الْدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمٌّ وَلَا مَدَنًا وَلَا واجعل الله من الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم حبب إلينا الإيمان وزيمه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات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 اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه رحمتك وجودك وفضلك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيت ولا ظلا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم ولا آيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا ميت من أمواتنا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويستر تهاد يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتاً فأمزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم وافسح له في قبره مد بصره اللهم وافسح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب ومن كان منهما حيا فأقل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي ويا قيوم يا ربنا ويا مولانا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وناء إليه لما تحب وترضى اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للذر والتقوى اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبك واستنصرك فمصرته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنع على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين Allah